إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا بِيَغْفِ وَلَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْحْرَ وَيُذِمَّ نِعْمَتَكَ وَيُذِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَخْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ولنصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليسدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جود السماوات والأرض وكان الله علينا حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جمينات ينتظر من تحتها الأنهار الخالدين خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عمنا ويعرقب المنافقين والمنافقين والكافرين والمشركين مشركا والمشركين والمشركات والله فَتُسْوِى غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَدَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ, ولعنهم وَأَعْتَرَهُ جَهَنَّمَ وَأَعْدَّ جَهَنَّمَ مَصْراعا لَا وَلِلَّهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وكان الله عزيزا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وَيَقْتُلُونَ الْأَبْرِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدعو الله فوق ايديهم فانك فانما ينكث على نفسي ومن اوفى بما علمت الله فسيؤتيه سأقول لك المخلفون من الأعواب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأسنفهم ما ليس خلقهم بهم قل فمن يملك الله إن أراد إن بكم أو بكم بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان من الرسول هُوَ الَّذِي أَهَمَّنَ أَبَدًا بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء, من يشاء وكان الله غفورا يَقُولُونَ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ إِنَّ قَطُعَةَ الْبِنَا مَا يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكَ قَبْلُ فسيقولون فسيقولون بَلْ لا يخطفون إلا قدرنا قل المخلفين من الأعراب ستدعون تدقون هني بأس شديد يقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما من قبل يعرفكم عذابا أليما ليس على ولا لا على الأعرض حضر ولا على المريض حضر ومن يطلع لها رسله يدخله جنات جنات تجري تحتها الأنهار ومن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبارعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكنة عليهم وأخابهم فتحا قريبا ومظالم كثيرة يأخذوا لها وكان الله عزيزا حكيما và الله tư là quan nhân فعجل لكم هذه وكف أنكي الناس عنكم ولتكون آياتاً بالمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً وأخرى لم تقدروا علينا قد أحاق الله بها وكان الله على كل شيء قديراً ولو حاتنكم الذين كفروا لوله الأدبار هم لا يجب العليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله كبديلا وهو الذي كف ألبيكم عنكم وألبيكم عنهم بِأَنَّ مَن بعد مِنْ بَعْدِ أَنْ أَنْذَرْتُهُ عَلَنًا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا كَفَرُوا اصْطَبْحُوا لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَمْ يَجْمَعُوا سِوَى أَن يَدْعُوا رَبَّهُمْ وَأَن يَخْرَعُوا إِلَيْهِ وَلَهُمْ إِلَى الْجَانِّ مُؤْمِنُونَ وَلِسَانٌ لَمْ تَعْلَمُوهُ إلى الله في رحمته من أشاء لو تزللوا عذابا الذين تفروا منهم عذابا أليما إلّا الذين كفروا في طلبه حميا وإنسل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم, وألزمهم كرنة التقارة وهو أحق بها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله من المسجد الحرام إن شاء الله أمن. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تفاقون فعلم ما لن تعلم دون ذلك فتحا قريبا على وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار حماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وإكوانا سيماهم في جوههم من أثر السجود ذلك في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزوح أفرد شقأه فها زوح فاستوى يُعْزِبُ الزُرَّارِ عَجِيْغَ بِهُمْ كُفَّارِ وَعْدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً